وهدى به الصراط المشتقيم في هذا الجزء من مقدمة ابن أبي زيد مسائل أول هذه المسائل علاقة هذا الجزء بما سبق مما يتعلق بباب الإيمان بالقضاء والقدم بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب الإيمان بالقضاء والقدر قال الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم فهذا الجزء يفهم منه أنه سيشرع في الكلام في باب الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام فهذا وجه الوجه الآخر ومناسبة هذا الكلام لما سبقه أن في هذا الكلام تعلق بباب القضاء والقدر لأن فيه رداً على الجبرية لأن فيه رداً على الجبرية بيان ذلك أن الجبرية الذين يقولون إنه العبد مجبورٌ على عمله وأن حركته كحركة الورقة في مهب الرياح يرد عليهم فيقال إن الله عز وجل قد أرسل الرسل وأنزل الكتب وبيَّن أن الحجة قد قامت على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإنزال الكتب فلو كان العبد مجبورا على عمله فما الذي يفيد ارسال الرسل وانزال الكتب فعلى قولكم فعلى قولكم يكون ارسال الرسل وانزال الكتب عبثا من هذا الكلام أنه ثم علاقه وثمة مناسبه بين ذكر المصنف بدءاً لباب القضاء والقدر ثم عطفه بعد ذلك بباب الإيمان بالرسل والكتب فإذاً يستفاد من كلامه وجهان أنه استدلال على ما سبق في باب القضاء والقدر وإنشاء لما يتعلق بباب الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام قال الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم فها كذلك مسائل أول هذه المسائل ما يتعلق بتعريف النبوة والرسالة ما يتعلق بتعريف النبوة وتعريف الرسالة ف النبوه قيل ماخوذه من نبا وانبا التي بمعنى الاخبار التي بمعنى الاخبار وقيل ماخوذه من النبوي أي من, اي من الارتفاع ولا باس ان يدل لفظ النبي على المعنيين فهو ماخوذ من الانباء لان الله عز وجل قد انبأ قال نبأني العليم الخبير وكذلك النبي مرتفع لاختصاص الله عز وجل له بهذا الأمر الذي هو إنباؤه فإذن لفظ النبي يدل على المعنيين يدل على أنه مخبر من الله عز وجل ومخبر عن الله عز وجل ويدل كذلك على ارتفاعه وشرفه فهذا ما يتعلق بلفظ النبي لغة أما الرسول فالرسول في اللغة من الإرسال الذي هو التوجيه الذي هو وكذلك من الرسل الذي هو التتابع فهذا ما يتعلق بمعاني هذين اللفظين الذين هما الرسول والنبي لغة أما اصطلاحاً فالرسول هو رجل ذكر أوحى الله عز وجل إليه برسالة وأمر بتبليغها هو رجل ذكر أوحى الله عز وجل إليه برسالة وأمر بتبليغها ويتفرع عن ذلك مسألة وهي ما هو الفرق بين الرسول والنبي ما هو الفرق بين الرسول والنبي أولا دلت الأدلة على أنه ثم فرق بين الرسول والنبي كما قال ربنا عز وجل عن موسى عليه السلام قال كان رسولا نبيا فإذا وصفه بأنه رسول وبأنه نبي وهذا يدل على المغايرة بين وصف الرسالة ووصف النبوة وقال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فعطف النبوة على الرسالة وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى فهذا العطف يدل على المغايرة بين الصفتين بين صفة النبوة وصفة الرسالة اختلف العلماء في ما هذا الفرق اختلفوا في ما هذا الفرق فمنهم من قال إنه من أوحي إليه برسالة وأمر بتبليغها وأما النبي فمن أوحي إليه برسالة ولكن لم يؤمر بتبليغها وهذا الفرق لا تساعده الأدلة بيان ذلك ان الله عز وجل قد قال وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى الايه فبين الله عز وجل انه ارسل الرسول والنبي وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى ويستلزم عن الإرسال أن يكون النبي مبلغا فإذا النبي كذلك مبلغ بدليل الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية طبعا نحن نكمل في الآية لأن الوقف قبيح جدا على وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي هذا الوقف قبيح جدا يدل على أن الله عز وجل لم يرسل الله رسولا ولا نبي وإنما لذلك نتم الآية نقول وَمَا أَرْسَلْنَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمِّيهِ فإذن الآية تدل على أن النبي كذلك مرسل وكونه مرسل يستلزم ذلك أنه مبلغ لما أرسل به فهذا يدل على عدم صحة التفريق التي الذي مر معه هذا الوجه الأول الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ويأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد فكونه يأتي ومعه الرجل ومعه الرجلان هذا دليل على أن النبي كذلك يبلغ فإذا هذا ما يتعلق ببيان عدم صحة هذا التفريق أو رجحانه طيب ما هو الراجح الراجح في ذلك ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو أن الرسول يبعث إلى قوم كافرين يبعث إلى قوم من الكفار مخالفون له وأما النبي فيرسل ويبعث إلى قوم مؤمنين عندهم رسالة فيأتي النبي كالمجدد لهذه الرسالة ويكون كالمجدد لهذه الرسالة والذي يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كانت تسوسهم الأنبياء وكذلك فهذا يدل, يدل على ماذا؟ يدل على أن الأنبياء كانت تسوس بني إسرائيل وكانت الرسالة التي في بني إسرائيل هي رسالة موسى عليه السلام فالأنبياء من بعده إنما أتوا بالرسالة التي جاء بها موسى عليه السلام كذلك من الأدلة قول الله عز وجل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملك فإذن سياق الآية يدل على أن هذا النبي آخذ بشرعة وبرسالة موسى من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فإذن هذا ما هرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وهو أن الرسول يبعث إلى قوم من الكفار وأما النبي فيأتي إلى قوم فيهم رسالة فيكون كالمجدد لها فإذن هذا ما يتعلق بتعريف النبوة والرسالة من حيث اللغة ثم بعد ذلك بيان الفرق بين النبي والرسول ويتحصل منه معرفة الرسول ومعرفة النبي من حيث الاشطلاح الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام يتضمن أمورا الآن عرفنا معنى النبي ومعنى فإذا عرفنا معنى النبي ومعنى الرسول فما معنى وما الذي يتضمنه الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام يتضمن أربعة أمور أول، هذه الأمور الإيمان بأنهم مبعوثون من عند الله عز وجل والثاني من هذه الأمور هو الإيمان بأسمائهم التي صح فيها الدليل وصح فيها الخبر فإذن أولها الإيمان بأنهم مبعوثون من عند الله عز وجل الثاني الإيمان بأسمائهم التي صح بها الخبر الثالث الإيمان بصفاتهم وأخبارهم التي صح فيها الخبر كذلك الرابع العمل بما أمر به المرسل إلينا منهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإذن هذه الأمور الأربع هي التي عليها أصول الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام فإذن نؤمن بأنهم مبعوثون من عند الله عز وجل ثانياً نؤمن بأسمائه إجمالاً فيما أجمله الله عز وجل وتفصيلاً فيما فصل كما قال ربنا عز وجل ورسلاً قد قصصناهم عليك ورسلاً لم نقصص عليه ذكر في كتاب الله عز وجل مجموعةٌ من الرسل فمنهم آدم كما قال ربنا عز وجل إن الله اصطفى آدم ومنهم هود كما قال الله عز وجل وإلى عادٍ أخاهم هودا ومنهم صالح كما قال الله عز وجل وإلى ثمود أخاهم صالح وشعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا وإسماعيل وإدريس وذو الكفل ومحمد صلى الله عليه وسلم قال ربنا عز وجل محمد رسول رسول الله فهؤلاء من منذكروا متفرقين في كتاب الله جل وعلا وأما الذين ذكروا مجتمعين فهم في قول الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم علي ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن دريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكرياء ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالم فإذن هؤلاء ممن ذكروا مجتمعين وأولئك مما مروا معنا في الآيات ممن ذكروا متفرقين في القرآن وبعض الأنبياء ثبتت عندنا صحة نبوتهم بخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كشيث عليه السلام ويوشع فإذن نؤمن بأسمائهم مما ورد في كتاب الله عز وجل ومما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك نؤمن بأخبارهم مما صح فيه الخبر ونتبع فعل المبعوث إلينا منهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإذن الإيمان بالأنبياء الذين قبل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إقرار بالقلب ونطق باللسان قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل إلى إبراهيم, وعلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط الآية فإذاً هذا ما يتعلق بالإيمان بالرسل الذين هم قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأما الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام فيدخل فيه التزام أمره عليه الصلاة والسلام واجتناب نهيه بيان ذلك أن القرآن ناسخ للكتب التي قبله كما وصفه ربنا عز وجل مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فالقرآن ناسخ للكتب التي, التي قبله فإذن هذا ما يتعلق بما يتضمنه الايمان بالرسل عليهم الصلاه والسلام مما يتعلق بالايمان بالرسل معرفه اول الرسل وخاتميهم وافضلهم اول الرسل هو نوح وقد دل ذلك وقد دل على ذلك القران والسنه فاما القران فقول الله عز وجل ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده الى نوح والنبيين من بعده فاذا لو كان ثم رسول قبل نوح عليه السلام لذكره الله عز وجل ولأخبر به في هذه الآية فهذا الدليل من القرآن أما الدليل من السنة وهو أن يوم القيامة لما يذهب الناس للأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطلبون منهم أن يدعو الله عز وجل باقامه حساب لما ياتون لنوح عليه السلام لما نوح عليه السلام يقولون له انت اول رسل الله الى الارض انت اول رسل الله الى الارض فهذا نص جلي في ان اول الرسل عليهم الصلاه والسلام هو نوح وأما خاتمهم فهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك القرآن قال ربنا عز وجل ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكما قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي أنا خاتم النبيين ولا نبي بعد فهذا ما يتعلق بأوليهم وخاتمهم أفضلهم هم أولو العزم وهم خمسة وأفضل الخمسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إبراهيم عليه السلام والخمسة هم محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وهم مجموعون في قول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فإذن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 وهم أفضل الرسل من المسائل المتعلقة بباب الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام أن الكفر بواحد منهم كفر بالجميع أن الكفر بواحد منهم كفر بالجميع كما قال ربنا عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين فهم كذبوا نوحا عليه السلام قال ربنا عز وجل كذبت عادن المرسلين فلما كذبوا نبيهم كان ذلك مستلزما لتكذيبهم بكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحدة وهي توحيد الله عز وجل ولأن مرسلهم واحد وهو الله جل وعلا فالتكذيب بنبي من الأنبياء هو تكذيب بكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإذن قال المصنف ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً قال وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم بعد أن ذكر المصنف الإيمان بالرسل ذكر بعد ذلك الإيمان بالكتب قال وأنزل عليه كتابه الحكيم والإيمان بالكتب كذلك يتضمن أربعة أمور الأول الإيمان بأنها منزلة من الله عز وجل الثاني الإيمان بأسمائها التي وردت في الكتاب أو في السنة كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى والزبور فهذه يؤمن بها إيماناً تفصيلياً حسب الأدلة الواردة في الكتاب أو في السنة وأما من لم نعرفه ولم نعلمه من أسمائها فإننا نؤمن به إيماناً إجمالياً كما قال ربنا عز وجل وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب فكل الكتب المنزلة من الله عز وجل نؤمن, نؤمن به. فإذن هذه المرتبة الثانية المرتبة الثالثة هو التصديق بما جاء فيها من الاخبار التي لم تحرف فيصدق خبر القرآن وتصدق الأخبار التي لم تحرف من الكتب الأخرى المرتبة الرابعة هو العمل بالكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والذي أرسله به إلينا لأنه كما قلنا هو المهيمن على كل الكتب وهو الناسخ للكتب التي سبقته انقسم الناس حول الإيمان بالكتب إلى ثلاثة أقسام فالقسم الأول هم الذين كفروا بكل الكتب هم الذين كفروا بكل الكتب كالملاحدة والزنادقة وغيرهم والقسم الثاني هم الذين آمنوا بكل الكتب المنزلة من عند الله عز وجل وهم أهل الإيمان المسلمون والقسم الثالث هم الذين فرقوا فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض كاليهود والنصارى والطائفة الأخيرة والأولى كافرة وإنما ثبت الإيمان والإسلام للطائفة التي آمنت بكل الكتب المنزلة من عند الله عز وجل الإيمان بالكتب يدل وله علاقه وتلازم بالايمان بالله عز وجل بالايمان بالله جل وعلا كما قال ربنا عز وجل وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء اي ان هؤلاء الكفار لم يقدر الله حق قدره إذ قالوا لم ينزل الله عز وجل كتابا وبيان ذلك أن من صفات الله عز وجل أن الرحمة ومن صفاته سبحانه وتعالى الحكمة فهذه الصفات تقتضي من آثارها أن يكون من آثارها إرسال الرسل وإنزال الكتب. فمن قال إن الله عز وجل ترك الناس هملا ولم يهدهم ولم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل إليهم كتابا كان قوله دالا على نسبة النقص ونسبة عدم الحكمة وعدم الرحمة لله عز وجل ولذلك قال ربنا وما قدروا الله حق قدره أي لم يقدروا الله حق قدره إذ قالوا لما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فإذن ثم تلازم بين الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام وبين الإيمان بالله عز وجل ولذلك لما ذكر الله عز وجل الكفار قال في صفاتهم ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله فإذا الإيمان بالرسل مستلزم بالإيمان بالله عز وجل لأن الإيمان بالرسل يستلزم الإيمان بالمرسل والكفر بالرسل مستلزم لإثبات النقائص لله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون أي أن من يقول إن الله عز وجل لم يرسل الرسل ولم ينزل الكثب كان ناسبا العبثاً وعدم الحكمة وعدم الرحمة لله جل وعلا فإذن هذا ما يتعلق بالصلة بين الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالرسل من المسائل المتعلقة بهذا ألبام وهو الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام هو أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ليس فيهم خصائص الربوبية أو خصائص الألوهية وإنما هم بشر اشطفاهم الله عز وجل واختارهم للرسالة كما قال ربنا عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول ولو كنت, أعلم الخير ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء فإذا لابد أن يفرق في هذا الباب وهو الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام بين ما يختص به الرب عز وجل وبين ما يكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من التعزير والتوقير والمحبة فهذا مما يتعلق بهذا, بهذا الباب كذلك من المشائل المتعلقة بالإيمان بالرسل أن فيهم صفات البشر فيمرضون وينامون ويأكلون ويشربون ويموتون كما قال إبراهيم عليه السلام جاء ذلك في كتاب الله عز وجل الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسطين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين فإذن فيهم عليهم الصلاة والسلام صفات, صفات البشر وكذلك مدحهم الله عز وجل كما مدح أفضلهم وهو نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات بصفة العبودية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام والمصلي في صلاته في تشهده يدعو لأفضلهم وخيرهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ومن يدعى له الله جل لا يدعى من دون الله جل وعلا فإذن هذا ما يتعلق بالتفريق بينما يجب علينا تجاه الأنبياء من التعزير والتوقير وبينما اختص الله عز وجل به من الصفات كذلك مما يتعلق بهذا الباب وهو الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ما يتعلق بعصمتهم ما يتعلق بعصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام فلنحرر المسألة لكي نعرف مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف أولاً على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يقع منهم الكفر لا يقع منهم الكفر وأجمع على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تقع منهم الكبائر لا تقع منهم الكبائر. وأجمع على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من جهة تبليغهم لدين الله عز وجل كما قال ربنا جل وعلا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى فإذن من هذه الجهات وهو عصمة الأنبياء عن مواقعة الكفر وعصمتهم عن مواقعة الكبائر وعصمتهم فيما يبلغونه عن دين ربهم عز وجل فهذه الجهاد كلها محل إجماع بين أهل السنة والجماعة. الخلاف وقع فيما يتعلق بالصغائر فيما يتعلق بالصغائر هل يقع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الصغائر أم لا الذي حرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يقعون في الصقائر بضوابط ستأتي الأدلة على ذلك قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وقوله جل وعلا وعصى آدم ربه فغوى وقوله جل وعلا عن يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقوله جل وعلا عن موسى عليه السلام أنه قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إلى غير ذلك من الآيات التي تتبعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم علق على ذلك فقال وصرف هذه الآيات عن دلالتها لا يكون إلا بتأويل ونحو ذلك فإذن هذا ما يتعلق بالأدلة الدالة على هذا الأمر ولكنهم عليهم الصلاة والسلام وإن كانوا ليسوا بمعصومين عن مواقعة الصغائر فإنهم معصومون عن الاقرار عليها معصومون عن الاقرار عليها فإذا وقعت الصغيرة من أحدهم لم يقره الله جل وعلا عليه وإنما يقع وتقع من النبي عليهم الصلاة والسلام تقع منه التوبة والأوبة والرجوع ولم يذكر الله عز وجل صغيرة وقع فيها نبي إلا وبين سبحانه وتعالى أنه بعد ذلك استغفر الله عز وجل منها وتاب, وتاب منها فإذن هذا من الضوابط كذلك من الضوابط أن الصغائر التي يقعون فيها ليست هي الصغائر التي تكون فيها المهانة والخسة التي تدل وتزري بصاحبها فلا تقع منهم الصغائر التي تزري بصاحبها والتي تكون فيها دلالة على خصة النفس ودناءتها فأما هذه فنقل الإجماع عن عسمتهم فنقل الإجماع على عسمتهم عن مواقعتها فإذا هذا ما يتعلق بالضوابط بهذا الباب الذي هو باب عسمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهذه مسائل مهمة تتعلق بهذه المسألة وهي مسألة الأنبياء الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم كلام نفيس للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ولشيخه شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في حاجة العباد إلى الرسل وتعاليمهم يحسن ونحن نتكلم عن الباب الإيمان بالرسل أن نستذكر مثل هذه النصوص الرائق قال الإمام بن القيم رحمه الله تعالى كما في الزاد ومنها هنا تعلموا اضطرار العباد ومنها هنا تعلموا اضطرار العباد وأن حاجتهم إلى الرسل فوق كل ضرورة وأن ما ومنها هنا تعلموا اضطرار العباد وأن حاجتهم إلى معرفة الرسول فوق كل ضرورة وإلى معرفة ما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهته ولا يُنالُ رِضَ الله الْبَتَّةِ إِلَّا على أَيْدِيهِمْ فالطيِّبُ من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمال وبمتابعتهم يتميز أهل الضلال فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى نورها والروح إلى حياتها فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك وصار الحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسول كهذه الحال بل أعظم ولكن لا يحس بهذا إلا القلب الحي وما لجرح بميت إيلامه وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه واحب نجاته وسعادتها ان يعرف من هديه وسيرته وشانه ان من هديه وسيرته وشانه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد اتباعه وشيعته وحزبه والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء والرسالة روح العالم ونوره وحياته فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليها شمس الرسالة وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها فهذا وصف المؤمن كان ميتا في ظلمه الجهل فاحياه الله بروح الرساله ونور الايمان وجعل له نورا يمشي به في الناس وأما الكافر فميت القلب في الظلمات وقال إن الله سمى رسالته روحا والروح إذا عدم فقدت الحياه قال ربنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فذكر هاهنا أصلين وهما الروح والنور فالروح الحياه والنور النور ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى أمثلة تتعلق بالمثال المائي والمثال الناري الوارد في كتاب الله عز وجل وعقد الإمام بن القيم رحمه الله تعالى مقارنة بين حاجة الأبدان إلى العلم بين حاجة الأبدان إلى علم الطب وحاجة الأرواح والأبدان لعلوم الرسل فعقد مقارنة رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة بيّن فيها رحمه الله تعالى أن حاجة الناس إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى علم الطب قال رحمه الله حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء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 وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب ولعل أعمارهم متقاربة وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم وجعل لكل قوم عادة وعرفة في استخراج ما يهجم عليهم من الأدواء حتى إن كثيرا من أصول الطب إنما أخذت من عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله عز وجل وصخطه في حركات العباد الاختيارية فمبناها على الوحي المحو والحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام والشرام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 انتهى كلامه رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة فإذن هذا ما يتعلق بحاجة الناس إلى الوحي إلى الرسالة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه عز وجل أن يقول قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي وكذا قال بعض الأنبياء لقومهم قال وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا نبي يقول لقومه ما يكون لي أن أعود في ملتكم التي هي الشرك ثم بعد ذلك يعلق الأمر بمشيئة الرب عز وجل إلا أن يشاء الله ربنا فهذا نبي وهم خير خلق الله جل وعلا ولكنه لا ينسى الافتقار لله عز وجل ولا ينسى تعليق الهداية بربه جل وعلا إلا أن يشاء الله ربنا هذا مما ينبغي أن يتعلمه العبد وأن يحققه حقيقة في قلبه لا معرفة ولا ثقافة ولا مجرد تصور دهني وإنما هو أمر يقوم في القلب كما هي طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنت ترى أن هذين النقلين من شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ومن الإمام بن القيم وهما من هما في الإمامة في باب الاعتقاد وفي الرد على أهل الأهواء والبدع فتراهم رحمهم الله تعالى يردون على أهل الأهواء ويكتبون ويؤصلون ولكنهم أبدا لا ينسون الفوائد المسلكية مما يتعلق بقيام أمور الاعتقاد في القلب التي تؤثر بعد ذلك عملا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا يتركونها بحجة أنها قضاء وقدر الرد عليهم كما كان دائما ما يردد شيخنا في شرحه لباب القضاء والقدر الرد عليهم هو صفعة على القفل فإذا صفعت من يستدل بالقدر على مواقعة المعصية فأنكر عليك فقل له ما ذنبي إنما هو قضاء وقدر فإذا تاب وفاء فذاك وإذا لم يتم فاصفعه مرة أخرى إلى أن يتم كما قلنا إن المستدل بباب القضاء والقدر على موقعة المعصية هو مستدل بأمر لم يقع أصلا هو مستدل بأمر لم يعلمه أصلا لأن القدر هو أمر مجهول بالنسبة له لا يعرفه إلا بعد, إلا بعد وقوعه فهو مستدل بأمر مجهول عنده وهو يعلم من نفسه ذوقا وعقلا يعلم من نفسه أنه لو أراد أن يترك هذا الذنب لتركه وأنه لو أراد أن يفعل لفعل فهو يترك الأمر المعلوم عنده فطرة إلى أمر مجهول عنده وهو ما يتعلق بباب القضاء والقدر هو أمر مجهول عنده لأن القضاء والقدر لا يعرف إلا بخبر الصادق كخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما سيقع من أشراط الساعة ونحو ذلك أو بعد وقوعه فبعد وقوع القدر بعد ذلك يعرف أن هذا الأمر مقدر ذلك قال الله عز وجل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء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 الذي رجحه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وذكر في ذلك أوجه وكذلك رجحه العلامة الشنقطي رحمه الله تعالى كما في أضواء البيان أنه نبي ويدل على ذلك قول الله عز وجل وما فعلته عن أمري لم أفعله عن أمري وإنما هو وحي من الله جل وعلا وهذا القول بعدم نبوة الخضر عليه السلام ومن المسائل التي اتخذها الصوفية تكئة لترك الشريعة العدد الكتب خمسة أو أكثر من خمسة نحن نؤمن. بما فصله الله عز وجل مما ذكر كما ذكر الزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن والتوراة والإنجيل وأما ما وراء ذلك فنؤمن به مجملا مجملا لا ندري عدده ولا نعرفه وإن كان قد صح حديث صححه الشيخ الألبني رحمه الله تعالى وهو عند ابن حبان صححه الشيخ الألبني في الصحيحة بذكر عدد الأنبياء وعدد الرسل عليهم الصلاة والسلام نعم هل هناك حديث يدل على عدد الأنبياء هذا ذكرناه الآن ما حكم التعبير عما في النفس بالقرآن السؤال ليس بواضح ما حكم التعبير عما في النفس بالقرآن الشاهد أن الكلام إذا أطلق هكذا مفردا أريد به ما كان لفظا ومعنى وأما التقييد فلابد أن يقيد بالنفس ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول فإذا القول إذا أريد به ما يكون في القلب لا بد أن, أن يذكر مقيدا وأما القول بأن نحن نقول إن القرآن كلام الله عز وجل المكتوب في المصاحف والذي تحمله الصطور والذي تتكلم به الألسنة ثم نفرق بين فعل العبد فحركة اللسان وحركة الشفاء وحركة بين الحبر المكتوب في الورق والورق هذا كله مخلوق وأما المكتوب وأما المقرؤ وأما المحفوظ في الصدور فهذا كلام الله جل وعلا فإذا نفرق بين بين الأمرين فنقول المحل الذي هو القلب هذا مخلوق وأما المحفوظ الذي هو كلام الله فهذا ليس بمخلوق الخط الحبر والورق مخلوق وأما المكتوب فهو كلام الله جل وعلا وهكذا هل معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الآيات التي تدل على أن الأنبياء يرتكبون الصغائر أن ذلك فيه تأويل يقصد, يقصد اجتهاداً منهم لا هو يقصد تضعيف هذا القوم أن هذه الآيات دلالتها واضحة وصريحة في مسألة وقوع الصغائر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن صرف هذه الآيات عن أدلتها عن دلالتها لا يكون إلا بنوع تعسف هذا مراد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هل نستطيع أن نقول مشيئة كونية ومشيئة شرعية لا إرادة الذي دلت عليه الأدلة أن المشيئة هي المشيئة الكونية التي لا تتخلف كما في قول الله عز وجل من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم وأما الإرادة فهي التي تقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية وأما المشيئة فلا تكون على مدلة عليه الأدلة لا تكون إلا المشيئة الكونية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشر ليس إليك والمعصية التي يفعلها العبد قد خلقها الله تعالى فكيف الجمع؟ الفعل يضاف إلى فاعله فكما قلنا أن الصفات لا بد لها من موصوف قائمة به فنقول كتب زيد فالفعل هاهنا يضاف إلى من؟ يضاف إلى زيد كتب زيد ففعل المعصية تضاف إضافة الفعل وإضافة الاتصاف إلى فاعلها فيقال أعاصى زيد إضافة فعل إلى فاعله وأما إضافتها إلى الله عز وجل من جهة كونه خالقا للفعل من جهة كونه خالقا للفعل الشر ليس إليك فالشر منفصل عن الله جل وعلا وإنما الشر أضيف إلى الله عز وجل بعمومه كما قال ربنا عز وجل الله خالق كل شيء وأما تأدباً مع الله عز وجل لا يضاف الشر بإفراده إليه كما في قول الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وكما في قول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فاضاف المرض إلى نفسه فهو يشفيه واطال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك في بدائع الفوائد وله رساله مفردة في هذه في هذه المساله فاذا الاضافتها هنا إضافة اضافه خلق هذا الشر الذي يخلقه الله عز وجل ليس بشر محض ليس بشر محض وانما يكون فيه من الحكمه ومن المصالح الاخرى ما يكون مصلحه من جهه اخرى ويكون خيرا من جهه اخرى فمثلا ما يخلقه الله عز وجل ما يتعلق بمعصية العب فيه خير من جهه اخرى وهو ما يتعلق بالابتلاء وما يتعلق بظهور آثار الصفات من صفة العفو وصفة الستر إلى غير ذلك من هذه من هذه الأمور فإذا الشر ليس إليك ليس من صفاته سبحانه وتعالى الشر ولا من اسمائه. وأما خلقه سبحانه وتعالى للشر فقلنا هو سبحانه وتعالى يخلق الخير والشر الله خالق كل شيء وهذا الشر الذي يخلقه الله عز وجل يكون فيه خير من اوجه من اوجه اخرى ولذلك الشر ليس اليك اي أن هذا الشر المحض لا يضاف الى الله جل وعلا ما يخلقه الله عز وجل من الشر يكون فيه خير من وجه اخر وهذا الشر ليس بصفه من الله عز وجل بصفه من صفات الله جل وعلا وانما هو مخلوق من مخلوقاته ما هي صحف إبراهيم وموسى وما ذكر فيها صحف إبراهيم هي هكذا وردت بهذه التسمية صحف إبراهيم وأما صحف موسى فاختلف فهل صحف موسى هي التوراة؟ أم هي غيرها هذا فيه خلاف والله أعلم به هل صحف موسى هي التوراة أم هي غير ذلك لا أعرف دليلا يدل ويفرق بين هذين الأمرين هذا من وجه أما ما ذكر فيها فقد ذكر شيء في كتاب الله عز وجل منها من ذلك أنه ألا تزر وازرة وزر أخرى ونحو ذلك مما ورد في صورة النجم وفي غيرها من الآيات أن يجوز قول سيدنا للأنبياء مثل سيدنا نوح سيدنا محمد وكذلك قولها للصحابة ردوان الله عليهم هذه فيها خلاف فثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للصحابة قوموا لسيدكم وجاء ذلك عن عمر رضي الله تعالى عن حيث قال سيدنا أعتق سيدنا وورد كذلك النهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لفظ التسييد والجمع بين ما ثبت به قوله صلى الله عليه وآله وسلم قوموا لسيدكم وما ثبت عن الصحابة كقول عمر سيدنا أعتق سيدنا وبين نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنه إذا قام في قلب العبد عند نطقه بهذه اللفظة أمر يكون فيه مشاركة للرب عز وجل في خصائصه وصفاته أي أن يرفع العبد بهذه اللفظه الى صفات الرب جل وعلا فيكون عند اذن اللفظ منهيا عنه واما إذا لم يكن ذلك وكان من باب قول عمر سيدنا اعتق سيدنا او باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم فنرجو الا يكون في ذلك في ذلك باس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه